هذا هو الشريط الحادي والعشرون من كتاب الطهارة من جماع وهو صائم وعلى هذا فنقول ان الصيام للمرأة الحائض ينقطع دمها بمنزلة صوم الجنوب بمنزلة صوم الجنوب فيكون صحيح الطلاق طلاق الطلاق دليل جوازه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 لو قال قائل المراد بقوله تطهرنا أي غسلنا أثر الدم أي غسلنا أثر الدم فتغسل أثر الدم وتبقى كذات الجنوب كذات الجنابة قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزن المراد تطهرنا أي تنظفن من أثر الحيض فغسأت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها ولكن نقول إن التطهر هو من الحدث وهذا لا يكون إلا بالاغتساب دليلنا قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقال تعالى ولكن يريد ليطهركم ولكن ليطهركم وعليه فيكون معنى قوله إذا تطهرنا <تصفيق> معنى <تصفيق> أي اغتسلنا فاتمهن من حيث أمركم الله طيب الطلاق في حال الحيظ لا يصح يحرم وإذا طهرت ولم تغتسل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 أقله يوم وليلة فتجلس أقله يوم وليلة ومعنى تجلس أي تدعو الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيض تدعو كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعو يوما وليلة ثم تعتصل وتصلي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 قالوا لأنه متأقن تجسى أقل ثم تغتسل وتصلي نعم تغتسل وتصلي أي الصلوات المفروضة هو كلامه حتى النوافل ظاهر كلامه أنها تصلي حتى النوافل فهل هذا الظاهر مراد أنها تصلي الفرائض والنوافل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 فلا تأثموا بتركها وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها طيب و... فإذا... ف... طيب وهل... وهل تصوم نقول نعم تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان فتجلس يوم وليلة ثم تصوم من باب ايش من باب الاحتياط طيب قال ثم تغتصل وتصلي فإن انقطع لأكثره فما, دون فما دونه فاغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه وإن عبر أكثره فما السحاضة إذا انقطع لأكثره كم أكثره خمسة عشر يوما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 تغتسل مرة أخرى ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه وجوبا ولا استحبابا وجوبا لماذا لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة ايش حيضا فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطا أيضا اذا هذه المرأة صارت تغتصل مرتين المرة الأولى متى؟ عند تمام اليوم والليلة والمرة الثانية عند الانقطاع طيب هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول أي تجلس يوما وليلة ثم تغتصل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 تجلس كم يوم وليلة ثم تتصل وتصلي وتصوم فإذا انقطع وقلنا أنه انقطع لكم ها؟ العشرة, العشرة أيام انقطع العشرة أيام اقتصلت أيضا وصلت كم تكرر الآن عليهم مرة ثلاث مرات ولهذا قال المؤلف اقتصلت انقطع... عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيط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 طيب. نعيد المثال مرة الثانية نقول هذه امرأة مبتدأة أول ما جاءها الحيض يوم واحد من رمضان يوم واحد من رمضان جلست يوما وليلة يعني جاءها الحيض عند... عند غروب الشمس من ليلة عشرين عند غروب الشمس من ليلة عشرين اضبطوها تماما نقول تجلس يوم وليله ليه يعني ليله 21 ويوم 21 اذا غابت الشمس 22 يجب عليها ها تغتسل. والصوم الا لا وتصوم وتصوم وتصلي تكرر عليها ثلاث اشهر ثلاث اشهر تكرر عليه نقول تبين الآن أن حائضك كم يوما عشرة, عشرة أيام فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها لأنه تبين أنها صارت في الحائض والصيام في الحائض غير صحيح كذا أقول لا طيب وكذلك لو فرض أنها قد نذرت أن تعتكف أنها فاعتكاب الحائض الآن صحيح وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في, في عشر أو آخر من رمضان قضاه في شوال المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض انتبه كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض هذه القائدة فقل المؤلف تقضي الواجب تقضي ما وجب فيه ماذا يعني ما وجب فيه يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحائض فهذا يجب عليها أن تقضيها مثل الصوم أما الصلاة فلا يجب عليه قضاعها لماذا لأنها ليست واجبة على الحائض و... صلاتها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما واجب عليها الصلاة إلا احتياطا أظن إن شاء الله واضح الآن فهمنا تماما الآن طي يقول مالف رحمه الله فإن تكرر ثلاثا إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا يعني جاء أول, أول شهر عشرة وثاني شهر 8 وثالث شهر 6 ما الذي يكون حيض من هذه ال فقط ال فقط ففي الشهر الرابع انتكررت الثمانيه ثلاث مرات صارت عادتها 8 في الشهر الثالث انتكرر الشهر الخامس انتكررت العشرة 10 ثلاثا صار عادتها 10 المهم أن ما تكرر فهو حيض ما, ما تكرر ثلاثا فهو حيض ما تكرر ثلاثا فهو حيض طيب وإن عبر أكثره عبر بمعنى جاوز هذا كلامنا الآن في من في المبتدأة ولا المعتادة في المبتدأة إن عبر أكثره فمستحاضة يعني هذه المبتدأة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 يسمى العاذل باللام الحيض سيرم الدم من عرق في قعل الرحم يسمى العاذر بالرأ لكن هذا دم عرق في ايش في ادنى الرحم يسمى العاذل كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم هذا ليس دم طبيعي هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انفصام أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج باستمراء يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما له عاد السابقة فماذا تعمل ليس أمامها أي هذه المبتدأة بالنسبة للإستحاضة إلا شيئا إما التمييز أو عادة غالب النساء ما لحى عادة ترجع اليها ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء ترجع إذن إلى أيها إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز نقول ترجع إلى التمييز لأن التمييز علامة خاصة بها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 والتمييز يكون بثلاث علامات بل بأربع علامات اللون والرقة والريحة والتجمد أربع علامات اللون مش بعد الريحة والتجمد أربع علامات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 الأسود يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيضا فلو, فلو أن هذه المرأة جهة دم 25 يوم منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر نقول الأسود هنا لا يصلح أن يكون حيضا لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيط ولهذا قال المؤلف ولم يعبر أكثر الشرط ولم ينقص عن أقل كما قال له يوم وليلة فلو قالت هذه المرأة المبتدأة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار احمر إلى عشرين يوم ترجع للتمييز الأول لا ها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 لأنه لم ينقص على أقله ولم يزد على أكثره إذن فهو صالح لأن يكون حيضا فيكون حيضا والباقي الأحمر استحاضة والباقي استحاضة مرة ثانية كل واضح ها؟ مرة ثانية طيب المبتدأ تجس كم تجلس يوم وليلة ثم تعتصد حتى يتكرر ثلاث مرات فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة صار عادة وتقضي ما يجب على الحائض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم أظن هذا واضح سيدة طيب إذا تجاوز الدم أكثر الحيض إذا تجاوز أكثر الحيض فهي الآن مستحاضة لأنه لا يمكن على كلام المؤلف لا يمكن يزيد الحيض على خمسة عشر يوما فنقول هذه مستحاضة طيب ماذا تعمل نقول ننظر هل لها تمييز أو لا إذا قال نعم لها تمييز لكن ما هو التمييز قلنا التمييز يكون بواحد من أمور أربعة اللون والرقة والرائحة والتجمع نشوف اللون اللي مشأل ذكره معلف اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره هذه حال لأن الدم الأسود الآن له ثلاث حالات إما أن ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره أو بينهما لا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله إن نقص عن أقله فليس بشيء ما يعتبر طلاقا إن على أكثره لا يعتبر أيضا كذا إذا كان لا ينقص أن أقله ولا زاد على أكثره فهو الحيض حتى لو كان عشر تيام فهو الحيض والباقي الباقي استحاضة طيب الرائحة تميز بالرائحة كيف دم الحيض منتن رائحة كريهة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 قصات المبتدئه اذا كانت مميزه تعمل هذا العمل نعم الله يرحم والدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كيف تصنع المراه اذا رات الحيض لاول مره بشرط ان ان تراه في اليوم الثاني يعني شرط لازم تراه وان لم تره فلا تغتسل للصلي ها ليس بشرط إذن... أول... تجلس نعم ثم ثم تكون نعم طيب كم مره تفعل هذا خاصتين باليوم الثاني انقطع وتصوم وتصلي نعم صام وتصلى هذا هذا اعبادات اليوم الاول اول يوم اول يوم, أول يوم تجلس يوم وليله نا. ثم تختسل وتصلي نعم انقطع تختسد ثانيه نا. طيب, نا. طيب. نا. ثم ثم تحسب هذه المده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 المتكرره توافقون نعم ما تكررتات هي مراتات نعم كل المثال حاضت اول شهر خمسة ايام شهر 6 وثالث شهر 7 فكم تجلس في الرابع 5 لان الخمسه هي التي تكررت 3 مرات إذن تكون عادتها خمسة يلا فهد إن تجاوز الدم أكثر الحيض كم أكثر الحيض نعم تكون مستحاضة تمام. إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر أكثر الحيض طيب ماذا تصنع اذا كانت مستحاضه كيان مميز كانت مستحاضه تصلي الصلاه كل ايام الدم كل يوم الدم الى ان هي مبتدا نعم اذا كان اليوم والليله لا تصلي والصيام هي من يوم بدها به الدم باقي الى 20 يوم وفي الشهر الثاني كذلك وفي الشهر الثالث كذلك واستمرت فاهم السؤال تصنع تذهب الى التمييز طيب احسنت التمييز وش معنى تذهب الى التمييز اما يكون بلونه الدم او رائحته او كجم مجروه نعم او رائحه في لونه غوطه هو غلضه هنا غلضه علامات اربعه علامات, أربعة علامات. <تصفيق> طيب اولا نبدا باللون يا عبد الله اللون لون السحابه اللي كنا خذينه باللون ايش السحابه اي اخضر واحمر نعم اخضر والحيط طيب. طيب يلا محمد الرائحه هيه واحد دم الحيض نعم والاستحاضه يعني غير منتن طيب <تصفيق> في السخونه يا عبد الرحمن في الغلظ والرققه دم الحيض غليظ ودم المستحاضه عادي استحاضه عادي. عادي. عادي يعني غير غليظ ف... طيب <تصفيق> في التجمد ما في دم الحيض يتجمد دم الحيض دم, دم الحيض, الحيض المستحاضه يتجمد, يتجمد والحيض لا يتجمد, لا يتجمد هل هناك عله طبيه في ذلك لان دم الحيض امم يتجمد فرحم نعم فلا يعود مره ثانيه مررت ثاني هكذا قال بعض المعاصرين من اهل الطب طيب اذا وجد التمييز نعتبره التمييز حي طيب وما سوا بس التمييز اي يعني عندي مثلا 5 جرام 6 تمها اسود والباقي احمر ما زاد على التمييز فهو هذا يلا ناصر اللي يشد يتجمد دم الحيض وروك ثاني ها يقولون لا يتجمد يقولون لا تتجمد تحولت من جامد الى هذا علشان لان هذا قرأت أنا في كتاب لواحد قال محمد بن علي البار معروف زين عاد البار الممعروف فأنت عاد تأكد تأكد شف نعم يا ناصر إذا لم يكن لها تميز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع, تصنع إلى غالب عادة النساء كم سبعة أو ستة أيام سبعة أيام أو ستة ستة أيام أو سبعة. طيب ولا من أي... من, أو... من أي يوم تبدأ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أول... من أول شيء من أول الشهر من نصف الشهر من اخر الشهر من اول ما اصابها الدم طيب مسألة ها مسألة مش... هل اظن هي هي غي... طيب ما اخي اذا عندك علمها من طيب تج على من اول يوم تبدا الحيض فان لم تعرفه نسيت فمن أول كل شهر هلالي ذكرت لكم لكن لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر قعدت المرأة متدأة غالب الحيض من كل شهر وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام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 لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء فنقول مثلا ما عادته أقاربها قال الله عادتها خمسة أيام أمها خمسة أيام وأختها خمسة أيام وبنتها خمسة أيام صح؟ ما عرف طيب أمها خمسة أيام وأختها خمسة أيام نعم وعمتها وما أشبه ذلك إذن نقول نردها إلى غائلة عادة نسائها لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء طيب قال المؤلف من كل شهر من كل شهر ما نقول من كل شهرين أو من كل ثلاثة من كل شهر تجلس غالب الحيض طيب لماذا قلنا من كل شهر لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم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 قالوا من أول يوم أصابها فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر تبدأ من الخامس عشر إذا قلنا إلى سبعة أيام إلى 22 إن قلنا خمسة إلى عشرين وهكذا إذا قالت نسيت ما أدري هل جاءها الحيض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 إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز أو غير مميزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر طيب خلصنا من, من, من, من هذه وعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط حتى من أجل عدة الحيض وكذلك من أجل جواز الطلاق وغير ذلك كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على, إيش؟ على الحيض وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر يعني ليس مجرد الصلاة فقط طيب يقين قال والمستحاضة المعتادة المستحاضة المعتادة ومن هي المستحاضة المعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة ثم وصيبت بمرض واستحيضت وهذا قد يحدث ماذا تعمل؟ يقول ولو مميزه تجلس عادتها او ولو مميزه اشاره خلاف تجلس عادتها عادتها طيب مثالها هذا امراه كانت تحيض حيضا مضطردا سليما كل كل شهر 6 ايام كل شهر 6 ايام معتاده مضطردة أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر نقول هذه ايش مستحاضة تجلس متى عادتها متى عادتك قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر من واحد إلى سادس نقول إذن كل ما جاء الشهر فاجلس من واحد ها إلى سادس إلى سادس وقال المؤلف ولو مميزة ولو مميزة وهذه إشارة خلاف يعني حتى هذه المعتادة تجلس العادة ولو, كانت ولو كان دمها متميزا فيه متميزا في الحيض من غيره فلو قالت هذه المراه المعتاده ان عادتها كانت من أول يوم من الشهر لكنها ترى في اليوم ال عشر دما اسود لمدة 6 ايام والباقي احمر هذه معتاده وممجزه كل لا معتادة ومميزة هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز المؤلف يقول تأخذ بالعادة ما نرجع للتمييز لأنها لما استحيضت فإنها ترجع إلى العادة السابقة وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله واستدل هؤلاء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 لأن من القواعد المقررة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال عجبتها محمد ها؟ ها؟ نعم في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال يا سيدي قيمها في مقام المحال في المحال المحال في مقام الاحتمال ينزل العموم في المقال في المقام في طيب فمثلا الرسول عليه الصلاه والسلام امرها ان ترجع الى العاده واحتمال وجود التمييز معها ممكن لا. نعم ممكن احتمال ممكن وارد فلما لم يستفصل لم يقول لها هل دمك يتغير ولم يقول لها ارجع الى التمييز علم انها ترجع الى العادة مطلقا مطلقا اعرفتم طيب الخلاف الذي اشره المؤلف خلاف قوي يقول ترجع إلى التمييز فإذا كان الدم متميزا فإننا نأخذ بما كان حيضا لتميزه ولو معتاده وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض أسود يعرف قاله في المستحاضة طيب لأن السحيظة في عادة الرسول سبع نساء وهي واحدة فقال إن دم الحيض أسود يعرف ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليه. عندنا علامه ظاهره وهي التمييز الدم الذي كان ياتيها في, في يوم 10 اسود منتن غليظ والدم الذي ياتيها اليوم ها احمر رقيق لا لا, لا ريحه له قالوا فاذا لنرجع للتمييز لانه علامه ظاهره واضح وهذا مذهب الشافع والأول مذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد وعن أحمد رواية كمذهب الشافع فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة لكن ردها, ردها إلى العادة أصح لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صفحته وايضا الرد إلى العادة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 وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ويستدل بعموم الحديث اجلسي قدر ما كانت عادتك يحبسك وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة طيب تجز عادتها إذا نست العادة إذا نست العادة ها؟ يقول مؤلف فإن نستها عاملت بالتمييز الصالح عاملت بالتمييز الصالح الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا ومتى يصح أن يكون حيضا أن يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره فإذا قلت المرأة أنا نسيت حابس هل دمك يتغير؟ قالت نعم إنه يتغير بعضه أسود أو بعضه منتن أو بعضه غليظ قلنا كم يوما يأتي هذا الأسود أو, أو الغليظ أو المنتن قالت يأتي خمسة أيام ستة أيام نقول هاه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 ولهم منتظن او يأتين الدم الأسود ستة يوما نقول إذن تعمل يقول فغالب الحيظ تجلس غالب الحيظ وهنا نقول كما قلنا في الممتدأة إنها ترجع إلى من إلى أقاربها وتأخذ بعادتهم طيب غالب الحيظ من متى من اول شهر الهلال ليش ما نقول من أول يوم من اعتها الحيض لانها قد نسيت العاده قد نسيت العاده وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالب الحيض طيب اظن هو واضح كم حالا حالا للمستحاضه المعتاده كم حالا ثلاث حالات ترجع للعادة ثم للتمييز ثم لغالب الحيض ما الذي سقط من المبتدأة بالنسبة للمبتدأة وش الذي سقط العادة لماذا لأن المبتدأة ليس لها عادة المبتدأة ليس لها عادة وأظن إن شاء الله الآن افتضح فصار المستحاضة نوعان مبتدأة وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم ومعتادة وهي التي طرأ عليها الاستحاضة فالمبتدأة ماذا تعمل؟ المبتدأة المستحاضة تعمل بالتميز أولا فإن لم يكن لها تميز فغالب الحيض ولا نقول العادة ليش لس لها عادة المستحاضة المعتادة تجلس العادة فإن نستها فبالتميز الصالح فإن لم يكن لها تميز فغالب الحيض إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المسحاضات يشترك مع الأول في حالي وهما التمييز وغالب الحيض وتتخلف العادة عن المرتدأة لأنها ليس لها عادة طيب أي نعم مثل هذه قال فإن نسيتها فكالعالمة بموضعه الناسية لعدده العالمة بموضعه الناس لعدده يعني كما أن العالمة بموضعه الناس لعدده تجلس غالب الحي ولا ترجل التمنيز العالمة بموضعه الناس لعدده مثال امرأة تقول ان عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر كل يوم أول هلالي تأتيها العادة لكن ما تدري هل هي ستة أيام أو سبعة أو عشرة أو خمسة وش نسيت ها العدد والموضع علمته نقول مدام ما, ما دمتي قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء غالب الحيط وأقاربها أولى من, من الأباعد اجلسي غالب الحيث ستة أيام أو سبعة منين من أول الشهر لأنها تقول هي ان عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر لكن نست كم هي يقول الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيث ستة أيام أو سبعة مجد محمد النور معنا أم لا معك معنا طيب قال المؤلف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 وسطه قد ما ادري نسيت عكس الاولى اظن الاولى وش حكم وش حالها نسيت العدد وعلمت الموضع هذه نسجت الموضع وعلمت العدد طيب عندنا الان شيئان احدهما معلوم والثاني مجهول العدد معلوم والموضع مجهول نأمرها بأن تجلس من أول الشهر نأمرها بأن تجلس من أول الشهر كم يوما هي تعلم العدد الان حسب ما تعلم قالت ان العدد 5 ايام نقول اجلس 5 ايام من اول الشهر قالت ان 5 ايام ما ازيه باول الشهر او باخره او او تجلس هو الشهر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 أول النصف التي كانت تعرف أن العادة تتياف في نصف الشهر الأخير أقرب من أن نقول ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول وهذا واضح أنه أقرب فالصلاف في هذه المسألة الخلاف الذي اشار إليه المؤلف وهو أنه إذا علمت العدد ونسلت الموضع لكنها تقول ان الموضع هو النصف الأخير من الشهر فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير قال كمن لا عادة لها ولا تمييز كمن لا عادة لها ولا تمييز من من هذه نكرة نكرة قدرها كمبتدأ كمبتدأ منين من أين عرفنا التقطير كمبتدأه يعني قال لا عادة لها إذن المبتدأة لم ألس لها عادة ولا تميز تجلس غالبهم منين من أول الشهر وهذه سبقت أولى يعني قال وإلا منكن دمها متميزا بعدت غالب الحيض من كل شهر لكن فائدة قوله كما لا عادة له ولا تمييز هنا أن نبين أن المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز موضع من الشهر تبدأ من من أول كل شهر تبدأ من أول كل شهر الحمد لله الآن فهمتم مستحابة تمام ترى الطلبة يقولون فيها أشهر يقولون فيها أشهر انتم ما شاء الله يومين وثلاثه بس لكن الله ما أعرف أنتم ضبطتوها ولا لا لا ما بعد جاء وقت الاسئله ما جاء وقت الاسئله اعود مره ثانيه اقول المستحاضه قسمان مبتداه ومعتاده المبتداه ماذا تعمل لا مستحاضه تهج التمييز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 طيب تسأل من أين أبتدئ هذا الغالب لا أه. من أول ما جائها صح هي الآن تسأل متى أبدأ نقول من أول وقت جاءك الحياة قالت نسيت من أول كل شهر هلالي انتهينا من المتدأة جاءتنا امرأة معتادة فماذا نصنع معها السحيظة وهي معتادة اجلس العادة قلة أو كثرة ما دامت, ما دامت لم تتجاوز أكثر الحيض اجلس العادة طيب متى ابتدأ اجلس العادة من أول يوم يأتيك الدم قالت نسيت من أول الشهر الهلالي تمام طيب. قالت إنها نسلت العادة. ما عادتها ووقتها كل شيء ترجع للتمييز هنا نسلت العادة مرة ترجع للتمييز كما رجعت المبتدأة قالت لا, لا تميز عندي ترجع ت... نعم تجلس غالب الحي قالت من يا ناس يا جماعة ناسع من أول كل شهر هلال من أول كل شهر هلال جاءتنا امرأة أخرى قالت إنها تعلم موضعه ولكن تنسى عدده غالب الحيض في الموضع نفسه غالب الحيض في موضعه جاءت مراتون أخرى قالت أنا بالعكس أنا لا, أنا لا أعلم الموضع وأعلم العدد من أول الشهر طيب إذا كان تعلم أن موضعه في النصف الأخير ففي خلاف على رأي المؤلف من أول الشهر وعلى قول الثاني من أول النصف وهو الصحيح طيب ثم قال انتهينا الآن من المستحاضة الحمد لله بقينا في المبتدأ الصحيح في المبتدأ القول الصحيح في المبتدأ أن دمها دم حيض ما لم ما لم يستغرق أكثر الشهر يعني أن المبتدأ من يوم جهة الحيض تجلس حتى تطهر تجلس حتى تظهر الدليل على ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيط كل هو أذن. فكل ما وجد هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض قل لا أكثر كيف نقول إجلسي يوم ليلة ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي عند انقطائه ثانية وقضي الصوم نعم هذا مشكل معناها أوجبنا العبادة عليها مرتين وأوجبنا عليها الغسل مرتين وهذا ضرر لا تأتي بمثل الشريعة العبادات تجب مرة واحدة فقط العبادات تجيب مرة واحدة فقط لا تجب أكثر من ذلك طيب ان استغرق أكثر الوقت تم الممتدأ فهي حينئذ يجب مستحاضة فترجع إلى التمييز إن لم يكن لا تمييز فغالب الحيض هذا القول هو الصحيح طيب في المعتادة المعتادة واضح أمرها تجهز عادتها نعم باقي يا أخوان تجهز عادتها فإن فإن نسيتها عملت بماذا؟ بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض من أول مدة علمت فيها ابتداء الحيض فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي ها؟ ما هو قلنا أن الغالب الغالب إن إنني سيأتينا الحيض كل شهر مرة وعتينا بدليل من القرآن وين أنت أولا طيب نعم نعم ام طاوخ وخالب نعم نعم لا النساء. غالب النساء في الحاره والبارد تجلس غالب النساء في, في, في, في مكانها ان كانه ينتقل الحكم هنا لا ما هو بيقين لأن, لأن هذا الـ الـ الـ اللي حصل مدام المرأة هذه لها عادة مميزة لها عادة معلومة والشرق الإجزي قدر ما كان تحفيسك عادة تحفيسك بدون تفصيل لأنه قد جراء الشارع راحة المرأة فالغالب ان هذا التمييز في المسحضات الغالب عليه أن يكون مضطرب يطعب <تصفيق> مراعاته متعبه نحن نقول التمييز هذا صالح نعم نعم نقول لله شانكونيه ما تغير هذا الشيء هو على كل حال وافق صاريح. اذا وافق زمن العاده واضح إذا اذا ما وافق اذا لم يوافق هذا هي المشكله الان يعني كانه يقين يعني إذا كان التمييز الصالح كان كيف يهدى عنه الى العاده نقول نعدل عنه في مقتضى النص ما دام الشاهد رجع الى العاده ان رجع نعم ايش اذا انقطع الماء وحائط الطهره وحا... كيف تعمل كيف يتيمم حائط طهره ولم يوجد ما ولا... تتيمم ولا اي نعم متى الدليل يا شيخ الدليل على ايش على أنها الدليل عموم قوله تعالى فلم تجد ما فتيمنوا <تصفيق> نعم احد سؤال يا حسين حضرت أكثر الشهر مثل شيء من يوم خمسرشين والدمرسي ما تغير جلست أكثر من عادة النساء حضرت خمسرشين يوم جلست شهرين مثل ما تغير أقول لها أقل وهو قد يكون هذا حيث حقيقي ليس مستحاوة لا هذا بعيد لا ليس أنت قلت أنه أنها في نساء تطهر من شهر تطهر أكثر من شهر لا أنا قلت إن أنه مرة علي المرأة تقول أنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة شهر معتها ثلاثة شهر ويجيها في الشهر الرابع شهرا كاملا هذا والله أعلم أنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت لكن النساء الغالب لا لكن ماذا تعمل, تعمل؟ تجلس كل الشهر هذه اذا اكثر وقتها الان اكثر وقتها طهر اكثر وقتها طهر ثلاث اشهر طهر نعم عيد علي المؤلف كما رايت يقول من أول الشهر والقول الثاني من أول المده لل... الذي ذكرت ان حيضه ياتيها فيه هو الصحيح فإذا قالت مثلاً هو يقين ما هو قبل العشرين من العشرين إلى الثلاثين نقول إيه جسم من العشرين هنا. رب العالمين والصلاة والصلابين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سحاول المهلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت من اسم شرط جازم وهو يفيد العموم فيشمل كل امرأة زادت عادتها وتقدمت وتأخرت من زادت يعني اي امرأة تحيض فزادت عادتها بأن كانت عادتها خمسة ايام وفي هذا الشهر صارت سبعة ايام هذه الزيادة يأتي الحكم بعد او تقدمت او تاخرت اللي مع الشارح ينبه على وهم الشارح الله هنا عندكم قال او تقدمت ايه على بالعكس هذه تاخرت عادتها اول ان تكون حتى تم الاول الشهر فتتاخر في اخره <تعرف> هذا ما يقال زادة تقدم زادة هذا تأخرت فالمؤلف رحمه الله الشارح وهم في هذا فجعل صورة التقدم للتأخر وصورة التأخر للتقدم فيحسن بل يجب التنبيه على ذلك لأن يعني يخطئ أحد في هذا الشيء طيب أو تقدمت تقدمت عادتها بأن كانت العادة تأتيها في آخر الشهر فأتتها هذا الشهر في أوله هذه تقدم هذه هنا أو تأخرت بأن كانت عادة تأتيها في أول الشهر فرأته في آخر الشهر الصورة الثلاثة الآن زادت تقدمت تأخرت بقي صورة رابعة نقصت عن عادتها وسيذكرها المؤلف سيذكرها المؤلف إن شاء الله بنفسه فعندنا الآن تغير الحيض بزيادة أو نقص أو تقديم أو تأخير يقول المؤلف في الصور الثلاث بالزيادة والتقدم وتأخر فما تكرر ثلاثا فحيضه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 كالمبتدأة. إذا زاد دمها عن أقل الحيض إذا كان الشهر الثاني وحاضة السبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول إذا صار الشهر الثالث وحاضة السبعة صار, صار عاجة صار حيض وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى ينتقضي مثلا الصوم إذا كان صامت في اليومين الصوم الواجب إذا كان صامت في اليومين وتقضي الطواف إن كانت طافة طوافا واجبا في هذين اليومين الزائدين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 وبناء على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها حتى حتى لطول فمن أول شهر تجلس كم على القول الراجح صحيح كان جهة خمسة وجهة سبع يا جماعة تجلس سبع تليم تجلس سبعة أيام من أصل يعني ما نقول ان تظري حتى تتكرر اليوماني ثلاث مرات نقول حتى لو زادت فأنت تجلسي ما تصلي لأنه لأن هذا تم حيض ولم يتغير والله عز وجل قد بين لنا الحيض في وصف منضبط فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذم ما دام هذا الأذى موجودا فهو حيض وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلس التقدم كانت تراه في آخر الشهر فرعته في أوله نقول انتظري إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض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 مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيط في أول الشهر ثم تأخر فعلم ما مشى المؤلف إذا جاءها في, في آخر الشهر لا تجلس وإن كان هو دم الحيط الذي تعرفه لرائحته وغلظه وسواده فإنها لا تجلس حتى يتكرر ثلاث مرات فتصلي وتصوم فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت الصوم يعني أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه انتبه عرفت الآن والقول الراجع في هذا المسألة كالأول أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها ان تجلس وجب عليها أن تجلس لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذن تقل لدينا صورة الرابعة ما هي الرابعة صورة الرابعة النقص. النقص قال المؤلف وما نقص عن العادة طهر يعني إذا تغيرت العادة بنقص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 يفعل الطاهرات مما يجب عليهم انتبه واضح الآن إذا قال قائل ما علامة الطهر علامة الطهر عند النساء معروفة وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وبعض النساء لا يكون عندهن هذا السائل تبطى إلى الحيضة الثانية بدون أن ترى هذا السائل لكن علامة الطهر أنها إذا احتشت بقطنة لم تتغير القطنة يعني اتدخل القطنة بيضاء في محل الحيض فإذا خرجت القطنة بيضاء فإنها علامة على أنها طهرت علام على أنها طهرت فإذا طهرت هذه قبل عادتها قبل انتهاء عادتها وجب عليها أن تصلي لأن ما نقص عن العادة طهر وقد علمتم دليله قبل قليل قال وما عاد فيها جلسته ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلس بدون تكرار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 تجلس اليوم السادس ولا لا ليش لأنه في زمن عادة في زمن عادة فتجلسه ولهذا قال ما عاد فيها أي في العادة جلسته فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها لا تجلسه لأنه خارج عن العادة وقد سبق قبل قليل أنه إذا زادت العادة فليس بحيضا حتى يتكرر كم ثلاث مرات <تصفيق> طيب قال المؤلف وما عاد فيها جلست والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض الصفرة والكدرة هما سائلان يخرجان من المرأة أحيانا قبل الحيد وأحيانا بعد الحيد أحيانا قبل الحيد وأحيانا بعد الحيد الصفرة ماء أصفر والكدرة ماء ممزوج بحمرة وأحيانا يمزج بعروق كالعلقة يعني هو أبيض سائل أبيض لكن فيه شيمة عروق كالعلقة في نفس هذا الأبيض هذا نسميه كدرة يعني كالصديد الذي يكون منتزجا بما بماده بيضاء وبدم هل هذا عادة يعني هل هذا حيض أو ليس بحيض العلم اختلفوا بهذا منهم من قال إنه ليس بحيظ مطلق لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا هكذا أخرجه البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا ما معنى شيئا يعني حيظا ليس معنى شيئا لا, لا, لا يؤثر يعني هذا ينقذ الوضوء إلى شك لكن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 فحكم الحيض والمؤلف يقول رحمه الله بالقول الثالث إن كان في زمن العادة فهو حيض وإن كان قبل أو بعد فليس بحيض وهذا القول وسط بين القولين وسط بين القولين لأنه لا يقول إنه حيض مطلقا ولا ليس بحيض مطلق واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود في نفس حديث معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر شيئا فإن هذا القيج جدل على أنه قبل الطهر حيض ووجه هذا من حيث القياس أنه إذا كان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 وهذا هو الذي دل عليه رواه أبي داود في حديث من عطية رضي الله عنه وهو الذي مشعه المؤلف ثم قال المؤلف ومرأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره يعبر يعني يجاوز هذه امرأة ترى يوما دما ويوم النقاء يعني ما يجيها الدم إذا أذن المغرب رأت الدم وإذا أذن المغرب من المثاني رأت الضهر النقاء يقول المؤلف الحكم يجور مع علته فيوم الحيض حيض ويوم النقاء الضهر عن هذا هو مقترى قوله تعالى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط فما دام الأذى موجودا وهو الدم فوحيد وإذا طهرت منه ولقت منه فهو طهر وعلى هذا فيمكن أن فنلزم المرأة أن تعتزل ست مرات في ستة أيام في ستة أيام وهذا مشقة شقة شديدة لا سيما في أيام الشتاء ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أقرب إلى الصلاة أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا اليوم ونصف اليوم ما يعد طهر لماذا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 لا يجب عليه غسل ولا صلاة ولا يأتيها زوجها ولا يثفت له أحكام الطهر يعني بمعنى أنها لا تطوف مثلا فيه ولا تعتكف لأنها حائط حتى ترى الطهر ويؤيد هذا قول عائش رضي الله عنها للنساء يأتينا إليها بالكرسف بقطن يرينها إياه هل هي طهرة المرأة ولا لا فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضة لا تعجلن يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضة وهذا أقبل الصواب لأن هذا أمر معتاد وهو جفوف المرأة الحائض لمدة 20 ساعة أو 12 ساعة أو 24 ساعة هذا أمر معتال عند النساء وهي في نفسها أيضا في قرارة نفسها لا ترى أنها طهرط بل هي ترتقي بنزول الدم بين كل لحظة أخرى لكن على كلام المؤلف نقول إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء تهر فالحيض تثبت له وحكام الحيض والنقاء يثبت له أحكام النقا وهنا يقول ما لم يعبر أكثرهم يعني ما لم تجاوز مجموعهما أكثر الحيض فإن تجاوز أكثر الحيض فإن الزائد عن خمسة عشر يكون استحاضة لأن لأن الأكثر صار دمًا إذا كان الأكثر دما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم حين قال إن إنها ناقص للدين عن الرجل ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام الاستحاضة الآن في الحقيقة تم كتاب الحيض فصرع أولا نقسم الحيض إلى قسمين مبتداه ومعتاده ان المبتداه تجلس اقل الحيض ثم تتوضا وتصلي فاذا انقطع ترتزق الثانيه الى ان يتكرر ثلاثه مرات ثم يكون عاده وتقضي ما, ما يجب على الحائض قضاءه في مما فعلته بين اليوم والليله وانقطاع الدم طيب المعتادة ترجع إلى عادتها فإن زادت أو تقدمت أو تأخرت فهي إيش كالمبتدعة مستحاضة فهي كالمبتدعة ما تكرر ثلاثاً وما لم يتكرر ثلاثاً فليس بحيض ثم يعمر الثانية نقول المستحاضات المستحاضات قسمة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 وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة إيش أقاربها وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم طيب هذه المستحاضة المبتدأ المعتادة ترجع إلى العادة فإن نست العادة عملت في التمييز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 بتقدم او تأخر او زيادة او نقص في صورة النقص يتغير بنقص ماذا تصنع اذا تغير بنقص تغتسل وتصلي تغتسل وتصلي امرأة حاضت وطهرت تغتسل وتصلي كذا يا عدم انت معنى ولا شارك نعم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 لأن هذا أمر معروف عند النساء ما فيه إشكال امرأة مثلا تحيض لكن في أول نهار يسيل الدم أو في وسط النهار يسيل الدم وفي ساعة من النهار أو الليل يجف نقول هذه حائض ولو جف فدمه حائض ولو جف التعليل لأن هذا هو العادة يز انه يندر ان توجد من يوم يبدا بها الحيض حتى تظهر وهو يسيل هذا موجود لكن نادر على ان هذا ايضا قد يكون في بعض الاحيان نزيفا لكن على كل حال نقول ان هذا التقطع لا لا يضر اما إذا كان يوما ويوما كما قال المؤلف فما حكمه ايضا النقاء طهر والدم حيض إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة يكون استحاضة فترجع إلى العادة إن كان معتادة أو إلى التمييز إن كان حقير معتادة أو معتادة نسية العادة ولكن الصحيح ان هذا كالأول أنه حيض لأن هذا أمر معتاد عند النساء وليس من عادة النساء أنها تظهر يوم وتحيض يوم